Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tezilü al Kitabı min Allahı Al Hakim. Ma halıqnas Semaat ve Al Arba ve Ma binehuma illa bil Musamma.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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما, أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعت بها واستمتعت بها فاليوم تجذون عذابهن بما كنتم تستكبن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَ فِكَنَعَن آلِهَتِنَا فَأَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وأبلغكم ما أرسلت به غ أراكم م تجهلون فلما رأوه ر مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما ن به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 لَن نَّجْعَلَ لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنهُمْ سَمْعُهُمْ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا يا قومنا إنا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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولاك